فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزك الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها سويا في بوتقة الحب في الله وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين والإسلام وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أيجمعنا يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أيها الأحبة أحداث النهاية سلسلة منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها لنفسي وإخواني وأخواتي بل للأمة كلها في عصر طغط فيه المادية والشهوات وانشغل كثير من الناس عما هو آت وانحرف كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات لا أقدمها ورب الكعبة هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع لأنني أرى الإنسان كما أكرر في مقدمة جل الحلقات أرى الإنسان الآن في هذا الواقع يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات فأردت أن أذكر أهل الأرض بصفة عامة وأهل الإسلام بصفة خاصة بأننا حتما وإن طالت أعمارنا وإن طالت حياتنا حتما سنقف بين يدي ربنا جل وتعالى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 ألا وهما كثرة القتل وانتشار الزنا وأنهيت الحلقة بهذا السؤال وأتصور أن كثيرا من أحبابي من إخواني وأخواتي في انتظار الجواب على هذا السؤال المهم أنهيت الحلقة بهذا السؤال الخطير هل للقاتل والزاني توبة؟ والجواب نعم نعم، بدون مقدمات، نعم، نعم، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. اللهم ارزقنا ياكم التوحيد. خلي بال حضرتك من صفات عباد الرحمن الجميلة دي. قال الله في حقهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.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 الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله خلي بالك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إيه الكرم ده ما هذا الفضل ما هذا الكرم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون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 يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة يا له من فضل ومن كرم وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله جل وعلا ينسب المشرفين على أنفسهم له فاجعلهم تبارك تعالى عبادا له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر ألا هو الشرك الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى المشرك انتاب تاب الله عليه كيف يتوب المشرك يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد والإيمان ويندم على ما مضى ويشرع بعد ذلك في العمل الصالح يقبل الله سبحانه وتعالى توبته بل يفرح الله جل وعلا بأوبته وهو الغني عن العالمين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فأقبل ولا تخف أقبل يا من وقعت في كبيرة الزنا أقبل يا من وقعت في كبيرة القتل أقبل على الله أقبل ولا تخف والله العظيم سيفرح ربك بتوبتك إليه سيفرح ربك جل وعلا بعودتك إليه وهو الغني عن العالمين لا تيأس أبدا لا تقنط أبدا ما تخافش ما دمت توحد الله سبحانه وتعالى ما دمت تتبع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنبت يا أخي أنت بشر أنا بشر لسنا ملائكة مقربين لسنا شياطين مردة بل نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام فيها الخير والشر فيها الحلال والحرام فيها الطاعة والمعصية فيها الفجور والتقوى فيها البعد والقرب ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فزك النفس بالتوبة بالتوبة ما تقوليش دانا وقعت في كبيرة كبيرة دانا وقعت في كبيرة الزنا دانا وقعت في كبيرة القتل دانا وقعت ما تقوليش كذا الله جل وعلا أكرم وأجل من أن تطرق بابه وأن يغلق الباب في وجهك أبداً أقبل عليه ولا تخف لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى مش حدخلك في خلاف للعلماء في الجواب على هذا السؤال لأن بين أدي كلام ربي أوضح من الشمس في ضحاها ومن النهار إذا جلاها وبين أدي كلام نبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ها أنت أيها الحبيب اللبيب قد استمعت إلى شيء من كتاب الله تبارك تعالى كأجلة واضحة ناصعة على أن الله جل وعلا لا يغلق باب التوبة في وجه من أقبل إليه تائبا دام يتوب إلى الله قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس مغربها وسأتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إنشاء الملك الجليل قل بل حضرتك معايا ما تسرحش موضوع والله جليل وخطير بقول لحضرتك اللي يرتكب كبيرة القتل واللي يقع في كبيرة الزنا الآن بسرعة لا تسوف لا تسوف لأن الموت يأتي بغتا الآن وأنت تسمعني وأنت تسمعني عاهد ربك على التوبة وعاهد ربك على الأوبة وأنت على يقين مطلق, مطلق بأن الله جل وعلا سيتوب عليك بل وسيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين لكن يا ندم على الذنوب أين أثر ندمك أين بكاؤك على زلة قدمك أين بكاؤك على زلة قدمك الآن لا تسوف ركن التوبة الأعظم الندم آه الندم على ما مضى مش كل ما تتذكر الجريمة تبقى سعيد وفرحاً لا تتألم وتشعر بجرح في قلبك وانكسار بين يدي العزيز الغفار اترك المعصية اوعى الدماء احضر الدماء احضر الدماء لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لمصب دمى الحرامة تقلع عن الدماء تماما وتراجع العلماء الربانيين قبل أن تتكلم كلمة وقبل أن تخطو على طريق العمل لدين الله خطوة خاطب واسأل واستفت العلماء الربانيين والدعاة الصادقين لأن الحماس وحده لا يكفي ولأن الإخلاص وحده لا يكفي بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع بالقرآن والسنة ثم أعمل صالحا خلاص تمت التوبة بفضل الله تبارك وتعالى لو كان الذنب متعلقا بآدمي بأخ من إخوانك فعليك أن تجتهد في أن ترد هذا الحق لأهله لكن أنا أتساءل كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنا إلى من ارتكب في حق هذا الكبير ليقول له بأنه فعل كذا وكذا لا يستطيع لا يستطيع ما لم يبلغ أمره إلى ولي الأمر وما لم يقم عليه حد الله تبارك وتعالى فما عليه فقط إلا أن يجدد التوبة والأوبة وأن يبكي دما بدل الدمع وأن يجتهد في العمل الصالح وفي الطاعة حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه اسمع إلى هذه البشريات أنا ذكرت لحضرتك بعض الأدلة من القرآن خذ بعض الأدلة من السنة من كلام الرحمه المهداة والنعمه المزده عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام بالنسبة للقتل روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب على عابد فسأله وقال بأنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ قال لا قال لا التل أتلى تسعة وتسعين وجاء عوز قال لا فقتله فكمل به المئة معليش هأفوق فقليل جدا وهرجع للحديث تاني بإذن الله قرأت لأحد أساتذتنا الأفاضل في عمود من الأعمارة الصحفية حين سمع هذا الحديث مرة وهو يتحدث أنه سمعه مرة من عالم أو من خطيب في جامع وقال هذا كلام خطير وهذا كلام فاضي لم كده بتفتحوا الأبواب للقتل وبعد كده القتلول أنا عاوز أتوب أبدا أبدا أستاذ الكريم ليس هذا هو المعنى وليس هذا هو المراد وقد بينا حرمة الدماء وذكرت أنه لم يذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم كله وعيدا في القتل أخطر من هذا الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما وعد رهيب رهيب لكن الحديث يفتح الباب لهذا الصنف الذي تمادى وتجرأ في سفك الدماء وتجرأ على سفح الدماء بلا مروءة ولا دين ومع ذلك نقول له هيا طهر يدك من هذه الدماء وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تغرغر أو حتى تطلع الشمس مغربها فما عليك الآن إلا أن تطهر يدك وأن تطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد وأن تقرأ باب التوبة وأنت على يقين بأن الله ساقبل منك التوبة لكن هذا الرجل الراهب العابد الذي أفتاه بفتوى لا تنضبط لا تنضبط لا بقرآن ولا بسنة أفتاه بأنه ملوش توبة ملوش توبة أغلق باب الرجاء في وجهه قنطه من الحياة والرجل يريد أن يبدأ صفحة جديدة فالحديث أستاذ الكريم لا يفتح باب الجرأة على سفك الدماء بل يفتح باب الرجاء لمن لطخت يداه بالدماء وأراد أن يتوب إلى رب الأرض والسماء يفتح الباب لمن وقع في هذه الكبيرة البشعة وهذه الجريمة المروعة يفتح الله عز وجل له باب التوبة والأوبة ولا تصح توبته إلا بالندم على ما جنت يداه وإلا بالإقلاع عن هذه الكبيرة الكبيرة وإلا بعمل الصالحات التي ترضي رب الأرض والسماوات هذا هو مراد نبينا عليه الصلاة والسلام خذ حضرتك دليلا آخر في غاية الروعة والجمال من كلام سيد الرجال محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام والحديث روال البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة هرجع الحديث الثاني أنا من ستوش لكن عوز أدلل لحضرتك على ما أؤصله الآن وقد ذكرت مرارا أنني أخاطب العقل والقلب معه لا أريد أن أكون عاطفيا فحسب ولا أريد أن أخاطب القلب فقط نما أخاطب القلب والعقل في آن واحد أقول رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أذنب عبد ذنب وأنا ذلك العبد أسأل الله أن يتوب علي لأتوب إليه وأن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أذنب عبد ذنب فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي وإلا فأين أذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الرحمن الرحيم جل وعلا يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم أين أذهب المذنب مثلي إلا إلى الله الحليم الرحمن الرحيم المنان جل وعلا وأين أذهب الفقير مثلي إلا إلى الغني وأين أذهب الذليل مثلي إلا إلى العزيز تبارك وتعالى أين المفر أين تذهبون؟ لا من ولا منج منه إلا إليه فالارض ارضه والسماء سماءه والملك ملكه تبارك وتعالى أذنب عبد ذنب فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل خلي بлин حضرتك قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب الله فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب ما هو عبد الرب رب والعبد عبد الرب رب والعبد عبد ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي تاني ايوة تاني وتالت وتلتين وتلت تلاف فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنب فعلم أن له رب يغشر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله أذنب عبدي ذنب فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اسمع قال الله فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له الله يا الله يا الله الواحد بيسعد أوي أنه عبد لهذا الإله الكريم والله تشعر بالعزة والسعادة والحب والذين آمنوا أشد حبا لله أنك عبد لإله كريم للرحيم الحنان المنان اللطيف سبحانه وتعالى إن الله تعالى جعل الرحمة مئة جزء مئة جزء والحديث في الصحيحين من حديث أبي غريرة فأنزل إلى الأرض جزءا واحدة أمسك عنده تسعة وتسعين جزءا جل جلاله وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة خلي بالك ده كلام في غيط الروعة كلام سيدنا النبي كل نور قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى جعل الرحمة مئة جزء فأمسك عنده جل جلاله تسعة وتسعين جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه يا الله تصور جزء جزء واحد إلى الأرض فيه رحمة النبي محمد رحمة الأم بولدها رحمة الوالد بولده رحمة الطبيب بمريضه رحمة الغني بالفقير رحمة القوي بالضعيف كل صور الرحمة الرقراق الجميلة التي تراها في الكون إنما هي جزء من جزء من مئة جزء من رحمة الرحمن الرحيم جل جلاله يا الله تقنط وتئس. يا أختاوة يأس لا والله والله من عرف الله جل وعلا ومن عرف رحمة الله لا ييأس أبدا ولا يقنط أبدا من رحمة الله مهما ارتكبت من الكبائر ومهما ارتكبت من المعاصي بس بسرعة الآن اترك الذنب واندم على ما مضى وعاهد ربك سبحانه وتعالى على التوبة والأوبة والعمل الصالح ووالله الذي لا إله غيره سأفرح بتوبتك وأوبتك جل وعلا وهو الغني عن العالمين نبي عليه الصلاة والسلام رأى أمرأة في السبي، في الأسرة والحديث في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبحث عن ولدها وفي لفظ إذا وجدت ولدا ألزقته ببطنها فأرضعت عاوز حضرتك تتصور أم تتصور أم ضاع ولدها بتفقد بيضيع عقلها إذا ضاع ولده الأم ضاع مع ولدها عقلها تماما تفقد العقل ويطير صوابها ويطيش منها كل شيء وربما تخرج لتبحث عنه وقد تنسى أن تلبس حجابها أو يعني كامل ثيابها طار عقلها والعقل ملط التكليف ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذه الأم وقد وضعت طفلة على صبرها وأرضعت فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بيقول لهم أترون هذه الأم طاريحة ولدها في النار ممكن ترم ابنها في النار قالوا لا يا رسول الله قال الله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها الله الله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها قال أحد الصالحين اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين يا أخي أقبل على الله يا أخي ما تخافش والله ما تخاف أقبل ولا تخف ارجع مع الحديث انا من ستش بس عاوز افتح لك الباب عاوز افتح الباب للمذنبين والمقصرين من امثالي لنقبل على ربنا سبحانه وتعالى بقوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة ما تخفش اقبل يا موسى اقبل ولا تخف نعم فليقبل العصاه والمذنبون وكلنا كلنا عصاه كلنا مقصرون كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون حتى القتل أيوة قال صلى الله عليه وسلم ارجع بقى معي تاني الحديث مع ليش طولت عليك قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عابد يعني فسأله إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فلو من توبه قال لا فقتله فكمل به مئة فسأل عن أعلم أهل الأرض تاني أي وتاني فدل على رجل عالم شيء فضل العلم ومكانة العلماء فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فالو من توبة قال نعم الله الله على العلم الله على العلم قال نعم ومن ذا الذي حل بينك وبين التوبة وفي حد على وجه الأرض يقدر يغلق باب التوبة في وجه أحد أنت لست إلها يا أخي وأنا لست إلها ولا يحل لنا أن نتألى على ربنا جل وعلا وأن نحكم لفلان بجنة ولفلان بنار إطلاقا قلت فلان ده في النار من أدراك أخي هذا تجر على الله سبحانه وتعالى لا يلق ببشر لا يعرف خاتمته أبدا أبدا أن يحكم على الآخرين بالنار أو بالهلاك أو بالعذاب أو أن يحكم للآخرين بالجنة أو بالرحمة ذلك أمر ليس من حق العبيد إنما هو فقط من شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى فدل على أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله هل له من توب نعم من الذي يحل بينك بين التوب بس في شروط إيه هي قال العالم فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء يا الله ما أجمل الفتوى وما أروعها عاوز حضرتك تسمع الجواب ده تاني لأنه لازم تغير بيئة المعصية بقى الصحبة اللي حواليك اللي أزتك أزن على الزنا وأزتك أزن على الوقوع في القتل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 وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام لابد أن تتخذ القراب الرجولة تغير بيئة المعصية الصحب السيئة تبعد عنها لابد أن تبتعد عنها وأن تمتثل أمر حبيبك المصطفى لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي الله أخاطب أحبابي وأولادي إخواني لا تصاحب إلا مؤمنة ولا أكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا الأفاضل إلا الأتقياء إلا الأطهار إلا الأقيار مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير حامل المسك إما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة وليس هذا تحريما لعمل الحددين أبدا ولكنه تشبيه للجلس الصالح والجلس السوء لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي يعني لا تدخل بيتك إلا الأتقياء ولا تقدم طعامك وشرابك إلا لأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الفضل وأهل الدين فلا بد من تغيير البيئة العالم بيفتي بيقول له اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس ان يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك أرضك فإنها أرض سوء ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء سبحان الله يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فخرج خلاص عقد العزم والنية وخرج فعلا بدأ بالفعل يسير نحو بلد التوبة نحو أرض التوبة نحو أرض العبادة خلاص مش نوى و و ولم ينفذ لا نوى وتحرك بالفعل يقول الصدق حتى إذا نصف الطريق نصف الطريق يعني وصل إلى منتصف الطريق صار في المنتصف بين أرضه, أرض السوء والمعاصي وبين أرض الطاعة والتوبة والعبادة صار في منتصف الطريق مات لا إله إلا الله حتى إذا نصف الطريق جاءه الموت الله أكبر فجاءت ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة لتأخذه وقالت جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله عز وجل وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فجاءهم ملك فجعله حكما بينهما فقال الملك هذا كلام الصادق والحديث في البخاري ومسلم مش حدوثه ده تشريع قال الملك قال الملك قيس المسافة قيس المسافة يعني بين أرض التوبة وبين أرض المعاصي قيس المسافة فإلى أيهما هو أدنى فهو من أهلها الله حكم جميل قيس المسافة فإلى أيهما هو أدنى فهو من أهلها يا الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية عجيبة في الصحيف صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى هذه إلى أرض المعصية أن تباعدي وأوح الله إلى هذه إلى أرض التوبة أن تقربي قبله ربه ده التلؤ تلاجيخ تاب تاب إلى الله نفتح له أبواب التوبة وأبواب الرجاء لا نجرئه على القتل أبدا لا نجرئه بهذه ذي على القتل أو على الزنا أو على شروق القمر أبدا بل نفتح له باب الرجاء في الله لا باب الجرأة على الله سبحانه وتعالى فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي إلى أرض المعصية وإلى هذه أن تقربي إلى أرض التوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاس المسافة فوجدوه أدنا إلى أرض التوبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة برحمه من الله جل وعلا الله تابوا لارتكب الزنا لو تاب عم الشيخ ممكن رب العزة توب عليه وممكن ربنا سبحانه تعالى ما يعاقبوش في أهله ولا في أولاده أبدا التوبة تجب ما قبلها التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، أكررها ثلاثاً، ما تخاف بس بشرط أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ أنا تبت، لكن ساعات بضعف جدد التوبة والأوبة واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل ما فيش ليلة لا تمضي علينا ليلة إلا وتنزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تعطل صفة من صفات الحق ولا تكيف صفة من صفات الحق ولا تشبه صفة للخالق بصفة للمخلوق جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن وعن الكفء جل جلاله قال تعالى الرحمن على العرش استوى استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد بالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول جل جلاله أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي الصحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ودي علامة كبرى من العلامات اللي هتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الملك الجليل يعني اللي ارتكب كبيرة الزنا وأراد أن يتوب إلى الله فندم وأقلع عن الذنب وعمل صالحا يقبله الله نعم بموعوده جل جلاله وبموعود الصادق الذي لا أمطقوه عن الهوى اسمع مع الروايل جميلة دي والحديث رواه مسلم والحديث رواه مسلم جاء ماعز بن مالك جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله طهرني عبارة جميلة اللهم طهرنا يا رب من كل ما لا يرضيك ظاهرا وباطنا ماعز ابن مالك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله طهرني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه صلى الله على الرحمة المهدا والنعمة المسدا. الله. ده الإسلام ما مش متعطش لسفك الدماء أبدا ها تلحق امسك ادبح أبدا اطلاقا النبي يقول له ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه فرجع ماعز النمال غير بعيد ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال يا رسول الله طهرني تاني أيوة ماذا قال النبي قال ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه تاني النبي يقول له تاني ما ينشي قبضه عليه كتفوه قيدوه لا لا لا لا ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه فرجع ماعز النمال غير بعيد ثم جاء للمرة الثالثة يا رسول الله طهرني فقال النبي للمرة الثالثة ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه ثلاث مرات ثلاث مرات الإسلام مش دين متعطش للدماء والله النبي كله رحمة وكله رقة وكله عطف وحنان تلت مرات يقول له ويحك ارجع استغفر الله وتوب إليه والله لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إليه لتاب الله عليه تلت مرات رب العزة يقول في حق المصطفى بالمؤمنين رؤوف الرحيم أنا فقط يعني أركز على هذه الجزئية لأن كثير من الناس اسلام دين دماء متعطش للدماء ودين سفك إطلاقا إطلاقا دين يقدر الدماء ويحترم الحياة وقد ذكرت ذلك في الحلقة الماضية بالتفصيل أن الإسلام الآن متهم ممن يجهلون عظمة الإسلام وحقيقة الإسلام وأرجو الله عز وجل أن يوجد في الأمة من يترجم هذه الحلقات أسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا أحد الأفاضل من أهل الفض والخير بترجمة هذه الحلقات أو حتى حلقات معينة محددة بلغات مختلفة ولو كانت ترجمة مكتوبة ليسمعها أهل الشرق وأهل الغرب والله سبحانه وتعالى أسأل أن يدل الخلق عليه إنه لي ذلك والقدر عليه رسول ثلاث مرات يقول لي بن مالك ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه فمضى غير بعيد ثم جاء في الرابعة الرواية في صحيح مسلم في الرابعة أربع مرات النبي يرده وفي الرابعة قال له يا رسول الله طهرني قال مم أطهرك فأخبره بأنه قد زنا طب خلاص إخباره الرجل بيعترف والاعتراف سيد الأدلة كما يقال الاعتراف سيد الأدلة طهرني مما أطهرك فأخبره بأنه زنا خلاص بينا أقيمت ومع ذلك خلّف الحضرةك النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل هذا يقول الرحمة المهداة والنعمة المسداة يسأل النبي أصحابه ويقول أبيه جنون؟ الرجل ده مجنون ولا الرجل عاقل؟ يا الله أبيه جنون؟ قالوا لا يا رسول الله ليس بمجنون خلاص يكفي هذا لا سأل النبي سؤالا آخر أشرب خمرا؟ يعني فلعبت الخمر برأسه فلا يدري ما يقول؟ فقام أحد القوم فاستنكه يعني شم نكهة فمه فقال لا يا رسول الله لم يشرب خمراء بعد كل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم وبعد يومين أو ثلاثة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال استغفروا لماعز بن مالك الرجل اللي زنه وأقيم عليه الحد ده الصحابة يأمرهم رسول الله أن يستغفروا الله له أيوة يا أخي أيوة يا سيدي أنت بشر بلاش القسوة بلش الغلظة وبلاش النظر إلى الناس بهذه النظرة الجمد الجفة وكأن أنا مبرأ من كل عيب ومطهر من كل ذنب وأنا خلاص ضامن الخاتمة لا والله الله بيتي من زجاج وبيتك من زجاج ومن كان بيته من الزجاج لا يجوز له إن كان عاقلا أن يقذف الناس بالحجارة أنت بشر أنت عبد أنا عبد أنا بشر لسنا ملائكة مقربين والله لا يدري أحدنا بأي حال سيختم له أسألاني أختم لي ولكم جميعا بالإيمان وأصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام لا قلوب أصحاب القلوب الكبيرة كلها رحمة كلها رحمة لأنه يعلم ضعفه ويعلم فقره بلاش القسوة بلاش الغلظة في النظر إلى الآخرين يا إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صحرة فرعون كانوا من لحظة بأوله فبعزة فرعون إننا لنحن الغالبون وفي لحظة وحدة حين أضاءت القلوب بنور التوحيد والإيمان عادوا إلى الرحيم الرحمن وسجدوا لربها موسى وهارون وقالوا لفرعون كلمتهم الخالدة كلم واحدة. لا ضاير تعرف لا ضاير يعني بلغتنا بلهجتنا أعلم في ركبه اركابه اعمل اللي انت عاوزه لا ضاير خلاص ذاقت القلوب حلاوة الإيمان فإذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميم ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه الأطهار لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم استغفروا لماعز ابن مالك قالوا غفر الله لماعز ابن مالك فيش بقى فلسفة ولا فزلكة وازين استغفر رسول الله وضرق الزال أبداً, أبدا قال قالوا غفر الله لماعز لأنه أمر غفر الله لماعز ابن مالك أمر نبوي ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا الله والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم يا الله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم ثم جاءتهم رأة من غامد من الأسد تقول طهرني يا رسول الله الله تاني قال وحيك ارجعي استغفر الله وتوب إليه المرأة بترد وتقول له أتريد أن تردني كما ردت ماعز ابن مالك قال لا علي الصلاة والسلام أنت قالت نعم فقال الرحمة المهداة والنعمة المهداة ارجعي حتى تلدي يا الله ما ذنب هذا المسكين ارجعي حتى تلدي فعادت المرأة حتى وضعت ولدها ثم جاءت بولدها في خرقه. الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ها هو يا رسول الله قد ولدته مزورتش جوا السفر وهربت برى البلاد لا اطلاق ما ابطش عليها بوليس الاداب ابدا ده هي اللي جاب نفسها ايوة مش ممكن ارجعي حتى تفطمي تفطني هترضعوا تاني سنتين ده الإسلام المتعطش لسفك الدماء ارجعي حتى تفطني فترجع المرأة لترضع طفلا حولين كاملين وعادت بطفلاء بعد سنتين وفي يدي كسرة خمس تقول يا رسول الله يا هو قد وقد فطمته وقد أكل الطعام ما هربيتش بعد سنتين لسه فكرة أن يطهرني يا رسول الله ليه يا لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رب هؤلاء على مراقبة رب الأرض والسماء لم يرب هؤلاء على مراقبة قانون هنا أو هناك أو هنالك أو على مراقبته هو بأبي وأمي وروحي أبدا بل علمهم أن يراقبوا الحي الذي لا يموت علمهم أن يراقبوا الحي القيوم ما أحوجنا إلى هذا الدرس نريد من كل مسلم أن يراقب ربه رئيس العمل لا يراك في الوقت كله لا تراقب رئيسك في العمل لا تراقب صاحب الشركة، لا تراقب رئيسك المباشر في الوظيفة لا يا أخي، لا يا أخي، بل راقب الله الذي يسمع ويرى. الله يسمعك ولو كنت وحدك، الله يراك ولو كنت وحدك. لا تراقب القانون أبداً، وإنما راقب رب العالمين، رب العالمين.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 بعلمه بسمعه ببصره لا تحيز ذات الحق تبارك وتعالى ولا تجسم ولا تشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير علمهم على مراقبة الملك القدير فجاءت بعد سنتين بعد سنتين ليقيم النبي عليه الحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت وكان من بين هؤلاء الذين يرجمونها خالد بن الوليد فرماها خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خالد وهو يسب المرأة الغمدية قال مهلا يا خالد النبي يقول له مهلا يا خالد عليه الصلاة والسلام ثم قال والذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وفي رواية فأمر بها فصلى فصلى عليها ودفنت في رواية في صحيح مسلم أؤكد بها أن الفاء والصاد بالفتح فصلى أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفهم من الرسول ويقول يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر والذي نفس بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة من أهل المدينة لو سعتهم ثم قال أوجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل يا سلام أظن الأدلة واضحة ما ليش أنا طولت النفس في الحلقة اللادى في الجواب على هذا السؤال الخطير لأفتح باب الرجاء للمذنبين من أمثاله وللمقصرين بالإقبال على رب العالمين حتى ولو وقع في كبيرة القتل طاهر يدك من هذه الدماء الحرام وطاهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد الباطل ومن وقع في كبيرة الزنا طاهر أعضائك وحص فرجك بالتوبة والأوبة والندم والعودة إلى الله سبحانه وتعالى وأنا والله العظيم الطريط أن أقسم يعني أكثر من مرة لأؤكد وقد ثبت من خلال تتبعي لقسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة أنه أقسم في أكثر من ثمانين موضع وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم بل أمره ربه في أكثر من موضع في القرآن الكريم أن يقسم أن يقسم بالله سبحانه وتعالى لأؤكد لحضراتكم أنه حتى ولو دنس الإنسان برائحة الزنا وبنجاسة الزنا ولو دنس الإنسان ولطقت يداه بالدماء المحرمة لو عاد إلى الله سبحانه ولو تاب إلى الله سبحانه لتاب الله عليه وأنا أذكر وأختم حلقة الليلة بهذا الموقف المؤثر جدا كنت في مكان عام وأقبل علي شاب أسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم جميعا على الحق واستقبلني بحفاوة بالغة جدا وأقسم لي بالله أنه يحبني وأسأل الله أن يجمعني وأكون مع المتحبين بجلاله ثم بكى فقلت له أخي الحبيب أخبرني لما البكاء قال والله يا شيخ الله عز وجل جعلك سبب هدايتي وسبب توبتي قلت الحمد لله اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وتقبل منا وجنبنا الرياء والنفاق وارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا يا رب العالمين أخبرني أخي الحبيب بشرني قال والله يا شيخ محمد بأنه كان يقدم الخمرة على الماء على مائدته يقول لي ما فيش أي صفرة توضع إلا ويضعون الخمرة قبل أن يضعوا الماء ثم قال بأنه ألحق بمكتبه الضخم الفخم غرفة خاصة للزنا للزنا وأخبرني بأنه عين بالفعل موظفا لهذا الغرض ليأتيه بأجمل الفتيات والبنات سلم يا رب اللهم اصطر نساءنا وبناتنا أخواتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا وحصن فروجنا يا أرحم الراحمين. يقول لي تقريبا ليلة ثلاثة رمضان في رمضان من الرمضانات الماضية بيقول لنا سمع الناس بر بتصلي التروح وعمل أهزأ وأسخر بالدروش اللي عمل تصلي دي. الناس دي إيه اللي إيه؟ ويقسم لي بالله أنه ما ركع لله ركعة قط وأنا أتصور أنه قد جاوز الرابعة والثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمري تقريبا ومن أسر مرموقة جدا ومعروفة أسألان يسطرنا في الدنيا الآخرة في قلب القاهرة يقول لي في هذه الليلة أحضر له فتاة حسناء لكنه لم يستمتع بها بعدما فعل بها الفاحشة لم يشعر بالمتعة كما يقول فأمر هذا الموظف الذي خصصه لهذا الغرض أن يذهب ويخرج ليأتيه بفتاة أخرى أجمل قال فخرج يخبرني بأنه أمسك بالرموت وظل يبحث في القنوات عن فيلم فاضح ليكمل معه الوقت حتى تأتيه الفتاة يقول سبحان الله هو يقلب ويخبرني بيقول لي رأيت وجهك على الشاشة رأيت الصورة يقول أنا فقط يعني قلت هو يقول لي قل قلت الله ايه اللي جاب ده هنا غلط ده جاي هنا غلط إيه اللي جاب ده هنا غلط بقول فانا انتظرت ثانية اتنين عشر ثواني بس يعني اتفرج على المنظر اشوف المشهد لحية وغطرة وفي تلفزيون في تلفزيون ما ينفعش ده ما ينفعش هنا سبحان الله قال ربع دقيق نصف دقيق الرموت في إيه دي بدأت أسمع لا يا لا, لا لا قلت له شاء لا أراد الله عز وجل لك أن تسمع أراد الله أن يسمعك أراد الله بك الهدى والخير بقول بدأت أسمع. الله دقيقة دقيقتين قلت لت دقائق وضعت الرموت بدأت أبكي الكلام لي ينه ويقول لي الكلام لي ينه يا أخي سبحان الله ستعجب يقول لي المحضرة كانت بعنوان خطر الزنا يا الله تترتب ازاي والله ما تترتب لو رتبها بشر ما والله ما يعرف رتبها والله ما نقدر نرتبها محضرة كنت في دولة من دول الخليج والمحضرة منؤولة على الهواء عن خطر الزنا بيقلب بس في القنوات وقعت ال... اراد رب الارض والسماوات والمحضرة عن خطر الزنا قل قدرت منها اكتر من اربعين دقيقة المحضرة ساعة ده الكلام لي انا ده أنت بتخطبنا نه يقول بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل ودخل إلى مكتبه الخاص فاغتسل ورفع جنابة الزنا في المرة الأولى وبعد فترة دخل عليه هذا الموظف بهذه الفتاة الحسناء ومعه موظف آخر فوجدوا نظر على المكتب فلم يروا أحدا فنظروا فوجدوا رجلا ساجدا بين يد الله تبارك على يبكي وينتفض من البكاء الله مش مصدقين فين فلان مش ممكن يكون ده مستحيل أبدا لا إله إلا الله مش بقول لحضرتك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يا إخواني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء القلب يا جماعة عامل زي الغرفة المظلمة الحجرة المظلمة تدخل ظلام دامس وانتش شايف حاجة عمل تحسس بإيدك كده على الجدار عشان تجد زر النور مفتاح النور بمجرد ما يلامس طرف أصبعك مفتاح النور وتضغط ضغط رقيقة جدا يحول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق كذلك القلب إن لمسته أنوار الهداية تحول ظلامه الدامس إلى نور مشرق بفضل الله جل وعلا بفضل الله جل وعلا بفضل من بيده القلوب إن القلوب بين أصابعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء دخلوا فلان خلص ايه الموضوع ايه اللي جره ايه اللي حصل انت بتصلي ده انت كنت من شوية فبكى وقال والله حدث كذا وكذا وكذا وكذا تبوا البنت قال خلاص خلاص الله ذاق القلب حلاوة الايمان وذاق وذاق القلب طعم الايمان خلاص اصرفوها يقسم لي بالله كان ذا كم يوم ثلاثة رمضان يقول لي والله العظيم كنت يوم خمس رمضان أنا وزوجتي في مكة للعمرة للعمرة يقول وصليت من هذه الليلة ولم أترك الصلاة بفضل الله جل في علا ثم بشرني بشرة, بشرة أخرى جميلة وقال يقسم بأن فرجه ما مس إلا مرأته بعد هذه الليلة هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فلا تئس أبدا ولا تقنط أبدا من رحمة الله سبحانه الآن, الآن اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار واعترف له بفقرك واعترف له بضعفك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 أن تلد الأم ربتها وفي لفظ أن تلد الأمة ربها ما معنى ذلك هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصر علينا عيوبنا وأن يفرج كروبنا إنه هو ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم بارك. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته